معكم غايده من الرياض والله العظيم يا جماعه ذبحتونا يا شباب وقسما بالله والله العظيم وين منروح ورانا يعني والله العظيم قبل أنت انا وسنتين من صديقاتي على طريق الملك عبد الله هي طرد موشات نمشي الا ثلاث شباب ذابحيننا وش انا ليش ذنبي انا لا ذنبي انا نمشي انا لابسات عبايات مخصرهات ولسماء وكعب هذه على فكره انا البس كعب وامشي عادي ما في شيء صح ان ظهري يعورني لكن مو مشكله اتحمل يعني اللي العيون اللي كحلوا العيون فيني يوه وانا شوي الحمد لله قبل ما اطلع كيلو ميك اب احطه في وجهي وعلى فكره انا ما ما احطي وجه اي احد اللي ما عنده جوافر ايه فيها غراهم السياحين في ايه يجيني واحد مع كامري ولا واحد من النسيم ايه مع كرام فكتوريا ولا بستاقية وياقه فيها ست ازارير لا ما يمشي حكي هذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا وفرحان حاط البلوتوث حقه أنا آسق يا ربي يا هبغى واحد يعني على فكرة آسق البورصه انت طويل انت طويل وخشمك قايم ايه ترى احنا مو مساله تجيني يا واحد مثل المرزم دب وقصير وما نرقبه اصطفى الله كنا يونس سلبي ما يمشي الحكي هذا معي ايه ماما العظيم هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها عزيزة عزيزة نعنبوت نعنبوت شب البريد هاي احنا تصكي عليه بعد شوي بتسينة خلطي نوال ايه معكم من من السدير اذا صليت فاسة تلقاها في البيت اذ لقخ بطر الثماني وشوف نزارت نزل الفراويل حقت ابوي المصطف الشغاله تقول انا شرت الضحى ترى بويه كان تقول لي قاعدين وش علي قام شوي تعبي حاسيني اقول له فرحانين زورونا هيتونا الذابله هي طيب السير بير <تصفيق> الحين بنجيكم للضمان، أرحاني أنت راح كان؟ وشو له؟ أنا ما دريت عنه، انا وردا كاردا ما دريت عنه، هو قاعد يهاردن على برايفت، وأنا ما حطيته، انا ما حطيته قتال بالله، هو قاعد يهاردن على برايفت قلت له انا عطان المايك أديه، ابن الكلب هو اللي قاعدي، <تصفيق> أولاعوا أو تكفى تكفى أثمان. اسليمان تقالي أبيك ابوك تلقاوه فاندلط بل أنا ابوك تلقاوه فاندلط سباها بمي أم مرد إصماني دخون في اسمين سليمان وصالح لا هو يدلعون إحني قالك لك إنها سلمين زينة سليمان يدلعون السلمي السلمي لكن يوم طال من الحرم يا جماعة <تصفيق> وإن الله يذكرها بالخير ويستر عليها في صيمية السلمي السلمي تقالي أبي تعال يا ابوهي تجاوب اصحاك وما يبقى تبقى قدام خلق الله تعال الحين بنجيكم حقين عفيف الحين <تبحكونا> على الحال صديق وكسرت شفة في الظاهر من عناوين أو في موسية أنا والله الوجه يبغي وجهي المخند يبغي أو في شنو هذا الشيء هو واحد أو في نايمه فرافة عانا عانا ما أخون عانا عانا هنيه عانا أو في جاكم الغاكم خارج ما عارج عزجك عزجك خدمة ولا هيا خوك في بالله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 ايوه ملاهي عطلة دا ما يجونهم الا البدو حقون الرياض مره بدو مقرفين الواحد لهم اسمه نجر طلق والبنت اسمها جازعة عامسة مزنة يا يا هدول البدو مره مر مر مقرفين ايوه ايوه يا عاد احبك يا فؤاد احبك يا فؤاد لا اقول وكل فوزي وعدا نلاقيكم في مثل هالمواد اذا لقيناكم نسر ونصعد انتم احبتنا انتم اساس المجد ام ايمان ايوة الشيشة يا حرمة يا الليل دحين يا ابو ايمان كل شوية ثانية شيشة شيشة هينصف اخبطنا كالسايا لسايا دعين في حالك جرف ايوه ايوه يا سعاد <تصفيق> لا لا لا يا... والله ما عارف يا مصبر. والله ما عارف لا والله لو عارف لقولها والله ما عارف سبعانك والله ما عارف لو عارف لقولها يا عاسي عاسك البورصة جمعا شويتك من خلصة براجد أطلع اطلع آسكة أطلع من ذجي أطلع من